وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ من رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ أي مسلماننا پیش دستیب کنو با پلکر بكنو زودس بکنو خير او بهشتدس هشتدس بخن كزور گورو بربلاو بقدر ارزو آسمانا كانو اما دكرى و بؤوى نيل خداي خوان اترسنو نزيهي خدا نا كونوا الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين او لخداترسانی کل خوشی و ناخوشیدن مال خویان لپینابی خداي خویان صرف کنو لکاتی تو ربونا رقی خویان اخونو او آنی توانیان برام برکردون چاپوشیان لی اکنون لیان بورن بیگمان خدا چاک کارانی خوشه. و الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إِلَّا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أواني هركات قوري کیش اتوانی جناه و پوشی ل خدا بولاو هر و ها بردوام و جناهی کردیانو آزان اوکاری کردیانا توانو ما یس زایا. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم و جنات تجري من تحت هالأنهار خالدين فيها و نعمه اجر العاملین پاداشتی امانه لی خوشبونه للاین خدا وو چن باغه کل بهشتا که جو گای آوی سازگار بنابیا نعروات امانه لو بهشتو باغه ندا حتا حتای امین نوا بخ بخ لو پاداشتو داروشی خدا بچا که کارانی قَدْ خَلَتْ مِن قَبَلِكُمْ سُنَنٌ فسيروا في الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ بِيه قُمان لَبِيش ايوه دا غلی رودا و قوما و غلی لو کومالان سنرا و کپی غمرانيان بدرو خستوتا و ايمانيان پینه ناون برون بگرینو باوردی سيركن تابوتا ان درکوه انجامي او کافرو بدکارانا چون بو هذا بيان للناس وهدوء وموعظة للمتقين. أمريكا بوم باسكيدن رون كيرن ويبوه خلقو ريبيشان دانو هندو درس بو أوانى إخوان لجناه باريزن. ولا تهنو ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. سُتُبِهِز مَبَن زويرو خنبار مَبَن ايون کله خلقی تر برسترن اگر ایمان تان به خدا او به پیغمبر ببیو دلنیا بن کواسر کوتن لخداویا ایممسسکم طرح فقد مسس القوم طرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين اغير ايوا لمعركه احدى توشي ازربون كفركانيش لروجي بدر داتوشي ازاري وهابون لانك جراو لان بدیل گیره او وان بو تر پیشان نه داو کزی رویت نه کړنو آماده کردو بو هړای اوحت ابي ای و زیاتر چاونه بن. یو مسلمان نو اوان کافر اما روزگارو دستاو دستي پیاکين امر او ام کومه سره کونو سبی کومل کی ترتادر کبی وک خدا ای زانیه کی با وری راستقینی به خدا هیو کین یتی هر وه اتا شهیدی بگن خدا دا یان تا شاهد عادلتان تيادر كبه بهو يخوغريو نترسان والروجي سخت و دجوار دا خدا هر گیستم کارانی خوشنا به وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين هر وحاتا خدا بو آزار دان خاون ايمانا كان لغناه و خاوين بكاتا وو كافر كان لناو بريد أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين يا هرواب ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتموه وانتم تنظرون خو إيو، أو تخوazi جنگ مرقبون لرجي خدادة. پیش آوی پیبگن. آوادیتانو چاگ زانیتان جنگ خوگری آبیو جیهات کاری کی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 وسيجزي الله الشاكرين محمديش لا بيغمرك بولا ونيا لو بيغمراني بيش او هاتن يا كوجران يان بعادتي مردن ايا ابي أجر اميش بعادتي مرد يان كوجرا ايو باشو باش بگرين دواو لدين ورگرين بيكمان هركس حلگر هلبي حلبي زيان بخوداي گورناگيني خدا پاداش شاياني اوانه اداتوا كشكريه كن لسر نعمت اسلام لَسَرِي أَمِنُ خَوْغَرَبَن وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ الله كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ممکن نيست كسي به مريب ازني خدا نبه، اما بريار دراو كاتي بودان روا، جا هر كس پاداشي دنياي بيوه بشي ادينو، هر كس پاداشي راجيد واي بيوه بشي ادين، لمو پاشيش پاداش دي مسلمان شكر نبشي ركان وكاين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصعبهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين غريب غمبري وهابون زور لپياوچاكانو لخدا ترسان لغليان جهاديان كردو بو ازارانی لریگه خدا دا توشیان ابو سستو بهیز نه روبروی رو برویدج من خزنا ابونو ملیان بو یان کچ ناکرت خدا امجور ایمان دار خو گرانی وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واثرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين او لكاتي خدايا لو زیاد رفیق کردمان الکارو بارمان دا ببورو، دلمان دا مزرنو بسرکافران دا سرمان بخا. فاتهم الله ثواب الدنيا و ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين جا خدا برام بر بوص بریو خو گریولی پاران ويا پداشتی چا کیدان و دنیا داو. پا داش کی جوان تر و چاک تر شان ادا تولد و خدا چاکه کارانی خوش دی یا الذين آمنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين اي اواني باورتان ببيغمرها يا اگر ایو دوای کافرکان بکونو بکیان بکن پاش و پاش ورتان اگر نو بو سر کافرتیو لقازانج داری واگرینه بو زیان باری و مال تن ویرانه به بللہو مولاکم وهو خیر الناصرین شتیوها مکن دوای کافران مکون هر خدا سردار و گور و پشتو پناتانو هر او چاکترین یاری ده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 سونکش تی و پروپوسیان کردو باها ولي خدا که هیچ دلیلی كه بودن را وللای خدا و آمانه جگای دو روزیان آگرا چنّا خوش و ناشجینا دو شوينیستم کران. ولقد صدقكم الله وعده او اذتحسونه با اذنه إذا اذا فشلتم و تنازعتم في الأمر وعصيتم وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين براستي خدا راستي كر لغلتانا كباليني سرکوتني داني اوه بو روبرويدو جمنكانتان وستان وليتان كشتن تا ايوه خوتان توشينا کوكي بونو نزاع كوتن بينتان جوتان ندايا آموشگاري پیغمبر پاش اوه سرکوتنتان دي كپیتان خوشبو هیواتان هبو مال دنیاي عبیستو روی کرد ی وای هبو پاداش دواروجی اویستو شونی خوې جنهشت انجا خدا روی ور چرخان دن لدوج مکان تانو خریکی تالانی بونو سرنجام او ان زالبون ام اشتاقی کرنی ویکبو بو تا در کبی کی خوگرو کی ور بردا یان دوای تماع کرے خدا خاون لطف و کرم لګل مسلمانان ام ل غزای خدا بو کله سرتاو مسلمانان بسر کافران دا سر کوتونو راو یانانو جا دستین کرب تالانی که هیزه تیر وشینکی جردستی عبد الله کوری جبیر رضای خویلیبه اما یاندی زوریان بگی اموشګریکی پیغمر یان نکرد صلی الله علیه و سلم کپی فرموبون او شونیتیان برینه دنو پشتی شرکرکان ټول لکن او ابو بیجګ الله چن کسب بشی زوریان او شونیان بجه هشتو پشتي شرکرکان یان کردو چون بو کو کردنی تالانی لم هلدا هندی ال سواری کافران ب ماي انساني ول پرت و هيچ چن بوسر مسلمان كان هناوسر كوتن چون كلي به وا اوندتير وشين نما بون رياجاين لي بگرنو آوانيش ما بون لناو چونو شهيد كران جالبروا لو مخالف و بيون كردن پرشي ما نبون او توبتان كردو خدا عفوي كردن خوا كرمي زور الگل مسلمانانو نعمتي زوري بسريان و هيچ إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا فأثابكم غمّا بغمّ لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون أو كاتكروشتنو دور كوتنا وولاة لكسنا أكردوا بيغمريش أغمريش لدوا وبانغي أكردنو خوي ودواكو ملتاني بانغ أكردو أيوت بولاي منورن اي مسلمانان هر کس هرش بره به هرشت مصوغركات جالب روی دلی پیغممرتان عاجز کردو بگوتان نکرد خدایش دلی ايوی عاجز کردو لماعركه کداش کان تالسر اول رابین کبو لکیس چونی قازانج غم نخونو بو زیانه توشتان بو زویر نبنو لجهاد دا قلب بنو بگوی آمشگاری پیغمبر بکن خدا آگای لکردو نياستانا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 وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. جاباش أمغى مخافته خداه هيمني وآرامي خست دلتانو ونوز هند يكتاني بردوو إسراع حتى أنكرت. تاقمكي تريش كهرخويا نما بزبو كسي تريان بخيالنا أحد. گومان ی بدیان به خدا ابرد و گومان ی سردمی پیش اسلام ایان ووت ا ای ملو یارمتی و نصری ک خدا وعدی به داوین بشک من هيا تو ای محمد بل هر چی کار هيا هموی بو خدایا او انا اویل دلیاندا دریناخن و تل دلد باوریان با این اسلام و قسی پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیا لدر اخوانا لکل جماعت اخوانا ال اگر وک محمد علی ایمل سرکوتونو یار متیدانی دا بشمان بوایا الی ردا لمان ناکوجرا و زیانمان مان لینا اکوت تو ای محمد پیان پلی یو اگر لمالو حالی خوشتانا بنایا اوانتا کل علم خدا دا را بردو او انا ابي بکوجن ابوان لمال درچنا یو بروشنا بو او شونی تیایا اما چا رنوس خدا دیاری کردوا امر دا ونه هموی بو اویا او لدل تانا یا درب درونتان لوسوسو خيالات پاک كاتوا خدا هر چي ل درون تانا ي پي ازانيو هي چي ل ونابه ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمع ان ما الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا عنهم الله غفور حليم بیگو من اوانتان کلکاتی با یک گیشتنی دو تاقمک دا حل هاتنو شونی خویان بجه هشتو بیگویی پیغم مریان کرد شیطان لخشتی بردنو حلی خلطاندن سایا بو تالانی کو کردنوا یا بو رزگار کردنی خدا پاش پشیمان من بو نوو توبه کردن یان کردن خدا بحلم و گناه پوشا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 أي أوان يإيمان بخدا وبيا غنبرها يا يا كان مبنو وكأوان بير ما كناو مبنها وفكرةان باب بيت الداغ وشقبرن أوان درباري او خزمانيان كأرون بملاولادا أولادا وبازرگاني يا اچن بو غزة ألين أجر لاي إيه مبنىو أم نكردايا نكرداي نأمردنو نأكلران أم دروزنانا هربدم خوان بمسلمان بيشان دنو لدلا وباوريان بخداو إرادو دصلاة خدان يا خدا هر خوی انسانو خلق اجیانی و این مرینه خدا آگای لهمو کردارکتانا ولی قتلتم في سبيل الله أو متلمغفرة من الله و خير مما يجمعون اگر لرگای خدا داره بکش جن یعنی بمرن یا خدا یه تن خوش به او یا خوش بونو او مهربانی او قال يا لو داراي دنيا ييك أو كافرانا كويكا نوا ولئن مدتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون اگر بيش مرن يان بكوش ريان حشرتان لاي خداي أو حسابو كتابتان لقلقات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 إن الله يحب المتوكلين لبروي كخدا بمهرباني دروستي كردو يو دلت پر نرم بويد بوانو لگليان جنجاي خو اگر انسان كي توند خو بويتايا بلاويان لي اكردو لي دورا كوت نوو اروش تن بملاولادا كواتليان ببورو داوي لي خوشبونيان بوبك لخواي گوراو لكارو پرسيان تيپكو راويش يان جا کبریار دا کارا کبکی پشت بیارمتی خدا ببستو دست لدستو قوت لخدا به گمان خدا اوانی خوشوی که پشتی پیه بستن این ینصرکم الله فلا غالب لکم و این یخذولکم فمن ذا الَّذی ینصرکم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون اگر خدا یارمتیتان بدات كس بسرتان از الله بيت خو اگر واستان لبهنیو لیتان پرسیتاوا اترکی یارمتیتان بدات پاش او أو او شکستان بدات دبا مسلمانان هر به پش ببستن وما كان لنبي ان يغل ومن يغن الْيَأْتِ بما غلى يوم القيامه ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون بو هيش بيغمبري روان دا وخيانه لتالانياب كاتو بنا عادلاني تالاني كافرن بسر مسلمانا دادا بشكات هركس لو بنا روجی قیامت او یک خیانت ایتیا کرد و بکول هلی اگریو ای هینیتو همو پی ازانن جاپاش او همو نفس پاداشتی کارو کردوی خوی ور گری نچاک کر لپاداشتی پاداشتی ک مکریتو نخرا کرد زیاد لتاوانی تاوانی بو اکریت سربار افمن اتبع رضوان الله کمن با بسخط من الله و ماواه جهنم وبئس المصير ایاک كسي بدوای رزامندی خداده بقر یو همیشه خلی فکرداری چاک به وک او کس یک بهوی کردارینا رواه وتو شریقی خدا بو بیو خدا غضب لی دوزخو اویش ناخوشترین انجاما بیګمان ام دوانه هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. أمانة خاوني بلاو بايجيا جان خدا. هيوان هاي للدوار رجدا لناز نعمته أجينو. هيوان هاي سزيد وزخ باداش يانا. خدا همو كارو كردو يخان هیچی هيجيليو النابي.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 يتلوا عليهم اياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين خدا چاكي زور گوريل مسلمانان كرت. كهر لخو يانو لهو زي خو يانو لهاو زبان يان بيغمبري كي بوروانا كردن آية كاني قرآنيان يان بوب خيونتو لتاواني كفر و گناه و روش ناشين پاکيان و قران او سنتيان فير بكات اگر چي لو پيش له گمراهي او جهالت مبس لم ايته پیروزا قوم كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم كه ایمان يانت هينا يار امش لبر او يك زيارت لخل كي تر سوديان لي ورگرتو راستو و لگل يا بو نو چاك يا ناسي اكينا پیغمبر صلى الله عليه وسلم بو هم عالم ني روا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 حفتها کستان لیکوچرا وتن، اما صیبتمان لکیو توش بود. خو خدا بالینی پیدا بونیار متیمم داتو سرمن بخات کجی ای ول غذای بد دو اوندتان دتان زیان لکافر کند د. حفتها تن لیکوشت نو، حفتها تن گرتن بدلگرتن. ای محمد پیان بله. او بلاو کزیی توشتان بو ختای خوتن بو که باجوی پی نکرد. خدا بسر هموشت یک داتوانای او، اتوانی سرتان بخاتو. أشتواني زيان تان لبدات وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين أويتوشتان هات لروجي روباروبوني مسلمانان وكافران لغزاي أحدا بإذن خدابو تا علمي علاقة من ببيب مسلمان ساغكانوا ديارة ما بست أويا مسلمان ساغكان جاببن والمنافق كان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 والله أعلم بما يكتمون هروها تام نافق دور وكان دركوا نبو خلكوا. لمسلمان كان جابك يا نوا. كأمن مسلمانو براس تيجي هذا دور رود روزنن. بمنافقان ورن يا لرقي شربكن يان هيج نبي دش من لخو تانو لمال تان دورب خنوا. لجواب وتيان. أجر شوني شرمان بزاني أما نبم وصعينا لكا فريو نزيك ترين تالا مسلماني أوي بدم أيضين غير أويك لدليانايا خوا أقداتنا لهموكس لويك اشار نوا. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين او منافقان لكاتك كخويا دان يشتبونوا شريا اكر سبارد ببرادركان ين اگر اجر بجوي يميان بكرديان اكرجران واتچون بو جنگ بو يكوجران يار ام منافقانه باوريان بقضاي خدا نبو جاء اي محمد توبو زلامانه اگر اجر راستكن منع مردن لختان بكن بزانم اتوانن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون اوانين للرجي خداد كرجان هرجيز وامزان مردون نخير اوان الزيندون لا يخدا روزيان ادريته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 كلا دوائن ماونو ازانن اوانيش پاداشيان جوانو پايا قورا ابيو هش ترسونا خوشيان لسرنا بيو لس يبري لطفي خدادا احسينوو با پاداشي رواي خويا اگن يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع اجر المؤمنين خوش وقت شادمانن بونیامتای الله خدا و پیان قیش تو لقل پایی برزو پاداشت زیاد دا. دل که خدا هرگیز پداشتی خاون ایمان کند زاینکاتو بزیاده و پیان بخشید.الذین استجابوا لله و من بعد ما أصابهم القرح للذین أحسنوا منهم وتقوا أجرا عظيم اوانه پاش او زیان و کشتاری توشیان بو چون بدنگی امری خدا و آمشگاری پیغمبر و بو اوانهان که کرداری چا کنو خدا اترسنو خوین لگناه پاریزن پاداشتی که گوره هیا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشواهم فزادهم إيمانوا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أو مسلمان كبيستيان كاثوليك أو مسيحيون أو سفهيان أو جماعة كي دوباره جراونت وبوشار كيردن وياي يغمرك وتوه لجالبرين وآزاريشا برودج من روشتونو نی ان ویست لو پا داشته به بجبن ل رگات وش جماعتکی هوز یعبد قیس بون پی انوتن ابو سفیانو جماعتکی خوان کوکر دو توبتان بمقصیا ویست یان مسلمان کان بتریسنن بل امان بلکو بخدا زیاتر بو اوت یان یم خدام ان بس دان من خدا باشترین پشتو پنایا فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم جاك شرطازا ابو يوو كافر كان أو مسلمانا ومسلمانا كان بجيهشتو بقول النعمة كرمي خدا وجرانو باوریان به خداو یارمتی دانی به هستر بو هر وحالو شونیا هنده معملیان بور ری کود که باشیان تیادست کود بیشگل ما هیچ جور زیانی که انتوش نبو حولیان دا بور رزامندی خدا که سرچاوی همو بختیاری اکا بیگو من خدا خواونی بخششیکی گوریا انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين سي بروبوشي واك عزيمه انسان سستك وسوسي شيطانك دوستك ني خويا ترسيني اواني دانيشتنو لقلبي غمردا اما إيو أي مسلمان كان لكافر كان مترسن أو بآينانا بي بيأي بي أونين إيواليان بترسن لمن بترسنو بشت بيار متي من ببستن أقر خاون إيمانن ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ان يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم خفت كمنافق كان جرج أشننا وبري كفر يان لإسلام هلا قرينوا لو ما ترسك اوانا كافر كان بيهزب كانوا زيانت بيبقينن. اوانا ناتوانا زيان بدوستاني خدا بغيينن خدا اوی هیچ بشو بهره و پاداشتی کن نداته امانل روج قیامت دا سزا یی کی کور ادرین ان الذین اشتروا الكفر بالإيمان لن يضر الله شیئا ولهم عذاب الیم بیجمان اوانی کفر پسند کنو پرشله ایمان کن اوانی بختیاری ابدی ا گورنو به خوشی کی کاتی دنیا ولا يحسبن الذين كفروا بَلْ كُزْيَان لهم خير لَرُوجِ قِيَامَتَ سَزَايِتُنْ لهم وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نملي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نملي لَهُمْ ليزدادوا إثما. ولهم عذاب مهين. ما كافر كان وانزار إن إيا مكة مواليت يان أدينو عمر قازان جيوانا. نخير. بالكوبوي مواليت يان أدين تازيع ترجناء بارببنو تاوان بخنسر تاوان. أوانا سزاو ازاركي يتيش أدرين كهوي السوكي مزاريانا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 وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ خدا هروا بوط يكليناتا هيريتوكم مسلمان لمنافق جانبيتو نخير بلكو للريغاي وحيه وبو بيغمبر مسلمان كان لمنافق جاك اتوا هروا هالا تا خلق درکه کی مسلمان و ایکاتو کی منافق و نایکات؟ بله خدا آواجی آنان تا پیس لپاق جاب کاتوا خدا آجدار تن ناکا لکاری غیبیو لوی لذی خلق دهیا بلکو آوی میلی لبی لپی گمران حالی بجیریو با وحی آجداری اکا کی مسلمان و کی منافق؟ براسی ایمان با خدا و با پی گمران بینن بگومن اگر ایمان تن ببی و خوتن لجن هو کاری نارواب پاریزن؟ فَادَاشِي جَوْرَتَانِ لِلَّايِنِ خُدَا وَدَسَ أكبيه. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا دَخَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ والله بما تعملون خبير او كساني الرجدي أكن لو خيرو بيري خدا بيداوين بلد في خوي باوان نزانن او الرجدي يتشاك بويان نخير شرو ماي نقبتي بويانو لقيامة دا أو مالي خدا خدادا صرفيان نكردوا واتا أو حقي لسريانو جيبجيان نكردوا واتا او زكاة مالي نيان داوا أبيت توقو أخرية قردنيان میرات و سامانی آرزو آسمان هربو خدايو خدا آجاي لهمو کرده ويكتانا. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الان بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق خدا قصي اواني بيست كيان وتبوزكاد بدين دياره خدا فقيره ويمه دولمندين خدا اجايلانو ام قسنا روايان انوسيه كشتني بنا حقي بي غمبران شان قصة وها لما نوى شتيكي سيرنية يكيه بيه غمبريبنا حق بكرجيل لما خرابتري شكات اميج لروجه دو ايدالين او الدردتان بيه سزاينا باري آگريدو ازخ بچيجن ذالك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد او سزايا پاداشت يوكاراني لدنيا دا كرتانو لخدان ترسانو بي گويهی پیغممرتان کرت اگینا خدا هرگیستم لبندکانی خوی ناکات لذین قالوا ان الله عهد إلينا اللا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ قبل قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اوجو لكانا كوتياً خدا پيمانی لآسمان وو داوا ل خدا بکد آجریل آسمان او بیت او قربانی بخوادو بیکت آجر تو آی پیغمبر غم پیان بله خدا پیمانی وای لگلنکردونو ای و دروکن معجزه هر معجزه چ قربانی کی و هابیک ای و چ غیری وا او فرزمان کر راستان کرد خو پیش هاتنی من چن پیغمبرتان بهاد بقایتو معجزه وا تنانت او معجزهش یان پیشان دان ک ایستویتانو دواهکن اگر راستکن فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاؤُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ جَا اگر باوريان پینکردی زوير مبه، پیش توش قلی پیغمبر بدرو زندان راونو باوريان پینکراوا اگر چی معجزو كتب آموشگاری و كتب شريعتو حکمشان هنابو،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 وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور همو جان لبري ابي تلاوي مرق بشيو ام دنيا يا بجي بيلي جال روجي قيامه دا بادشتن بيدريت اتروي لسزاي اغري دوزخ لا درا واخرا يا بهشت او بختيارو سركوتو رابواردني دنيا وداريوساماني همو بيسودنو هويل خبيبون وخلتاني خلطانی ادمن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 قسم بخدا اي و اي مسلمانه كان لا خدا و تاقي كرينو تو شي زان بن لمالو سامانتانا لسردستيك افريكان ليت انا كجري وكل بدر احدى هر وها لاهل كتاب ولا مشرك كان وقسي وها ابيستن ازاري دلطان دات وكبختانو جنيو قسي ناشرينتر تر ام اي و اغير خوتن بجرنو لا خوا بترسنو خوتن بباريزن او خو غريو لخدا ترسانو وخول غناه باراسنا كاركي اشجار غوريو باد ارشي تشاكي لسر ورغرن و اذ اخذ الله ميثاقا لذين اوتوا الكتاب لتبينونه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمن قليلا فبئس ما يشترون يا ديوب كنوا که وختي خوې خدا پيمان لزانکان اهلي کتاب سندو امرې فکردن فرمانکان خدا او وی کتابه کانه هي بو خلقي رونكنو شارزا امکانو حکم خدا نشر نوا کچی اوان پيمان کي خدا ان خسته پشتو ګو ان پینداو لباتي او نرخي کي کمو بي باخي دنيائيان ورګرت اي کشتي کي زور نا جینو بدبو او کريان لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون يحبون يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم اواني بكردويناش ريني خوي شادمان بنو حس برامبر بچاكي كنين كردو متحوستايش بكرين هر کیز گومان نبی لسزار زگاربن نخیر اوان رزگار بون یان نیو سزای کی با ازار درین لروشی قیامت دا ولله ملک السماوات والارض والله على كل شيء قدير هر چی ملک سامانی ارز اسمان کان هموی خدا یو هر اوخاونی راستقینتی خدا د صلاتي بسر موشت قداه یو هموشتی کی پی اکری لا ابن عباس ور زو رحمه خويلد سربيه جرتوا مالي ميمونه خوتم بيغمبر صلوتو سلامي خويلد سربيه تشريفي لويبو كات الشوس كردبو يا نزيق بولسي جي بيغمبر صلوتو سلامي خويلد سربيه دانشتو سير اسماني كردو ام اياتي خوندوا ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لولي الالباب إن في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب بجمان لدروس كردني اسمان كانو ارزو يكبد ويكه هاتن يشوروجدا چن دليل ونيشاني اشكراه يا خاون فاموهشن دلالته كن لگوريو خداو لويكيكو هاو بشينيا أم آيتانا بآشكرا أو أغيانا كأم كون كائناتا ببيدرس كرينا به الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اواني ببيو بدانيشتنبو براكشانوا واتلهمو حالك دانا بخداهينو بيرلدروس كردني ارزو اسمان كانا كنوو الين خدایا تو امانت بخورايو بكاكل دروس نكردوا پاچيو بخوشي بوتويا خدایا تولو ش تی به هو د در روز کدید خدايا من پاریز لس زای آگرید و زخ ربنا إنك من تدخلنا ر فقد أخذ وما للظالمين من أنصار علیم خدايا او کسی بی خیت دوزخ او بتوابی آبرود بردو و مال ویرانت کردو به گمان اوستمکارانی این خیت آگری روزخ هیچ یار متی دریکیان نیا ربنا ایننا سمعنا منادی ینادی لیل ایمان ان آمنو بربکم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ألين <تصفيق> خدايا يما يوم لبنك دريبو خلقي بان ككر بو إيمانو بو عين اسلام ايوت إيمان بو خدايا بينن كبر كردون يمش إيمان مان هناو مسلمان بوين خدايا لغناها قورا كان من ببورو بغوري مهربانی خوت لغناها بچوكا كان من خوش ببو لغل زمري بياو چاكانو دوستا كاني خوتا بمن مرينو لغل اوان حشر من بفرمو ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد ألين خدايا او پاداشتای بلینت پیداوین برام بربا ورکردن با پیغمبرانو او وی و اوانه وبلینت پیداوین پیمان کرم بفرمو ل روزی قیامت دا اثر شو و مال و ایران و من مکه بی تو هرگیز خلاف وعدیینا کیتو بلطفی في خود وی بلینت دابه جبهجیا فرموی فاستجاب لهم ربهم انی لا أضيع عمل عامل منكم أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأذووا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لا عنهم سيئاتهم ولا جنات. ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثواب من عند الله والله عنده حسن الثواب. خدات كاكي قبول كردنو آوات يعني هنا يديو وتي من هركس لأي وكاركي شاقبك. پاداشتی لە کییس نادەم پیا ب ئافرەت کە هەندێکتان لە هەندێکانن، یا تێکەڵیان هەیە و پێکەوە هەڵەستن و دا ئەنیشن و یەک ئاین کۆتانەکاتەوە ئەوەی ماڵ و حاڵی خۆیان بەجێهێشت و لە شوێن و بەرە خۆیان دەرراون و لە پێناوی ڕزاندی مندا ئازار دراون و چوونە ڕیزیجیهااد و لەگەڵ کافرەکان جنگاون و لیان آوانا جناه کانی آن صرینا وو این خی نشن باقچیکی رازا وو جوان لبهش دا کشن جوگایکی جوان رونو سازگاریان پیا آروات. اما پاداشتی کرد وی چاکیانا کل لاین خداو پیان ادري خدا پاداشی جوانی لایا. لا يغرنك تقلب الذين كفرو في البلاد بعد سروشتنو رابواردنو هاتوچی کافران بملاولادا. بو بازرگانی و دیدنی و شتیتر متاع قلیل، ثم مأواهم جهنم و بثلم هادم. اما یا بینی رابورد نیکی کمکرت؟ دوا شوئی آن دوا زخا کپیسترین سرنجاما.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 کجوګای پاک پاکو جوانیان بناو ده اروا اوانه تا ته یلمشي نه ده نوا هم پاداش نعمتک لاله خدا خداو بوین عامه کراوه بو اوانی لخوا تر و چاکن بشو بهری خدا الله هموش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 أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب كتاب يوهن إيمانيان هي بخدا بقرآن كبو ايواني الرعو و بو كتابي بو خويني الرعو خوين خدا برام بردسكوتي کی بي بايخ نافروشن اوانا پاداشتان لاي خدايا خدا جورج محاسب أكاتو جورج بعد يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أي مسلماننا خو قربن لخدا پرستيداو لكاتنا رحتيدا بصبر خو قرتن بسردوج منكانتنا زالببن. په خوتانو اسبو اسبابي جنگ ولا سرس سنور بنو اما بن بو جنگ لګل کافران هروها وها نفسي خوتان لسره خوا پرستی ول خواتر سان رابهیلن تاب توابی سره کونو اگنه او پري بختوري خلاصی تفسیری نامي خلاصی تفسیری نامي دان راوی گورزانای کورد ما مستعمل عبد الکرمی مدرس مافي کپی کردنو پخښ کردنی انبرهما فارز راو بناوان دي راقين دني آره خلاصي تفسيري نامي